ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا اُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْفُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَكُمْ غَفُور ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَرِ وَيُونِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنْتَرِ الله تبيع بالطيب ذلك بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه هو الباطل وان ما تدعون هو وأن الله هو العلي الكبير نو جل مو لبی لہو می سم او لوگ نیو حمیر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 بہلو ثم ثم إِنَّ میو می لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کم ارک پوکن سکن ہوں فِي سرا وَدَعُوا نبیل رَبِّكَ إِنَّ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ في وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسَّمُونَ يَكَادُونَ يَسَّمُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ جل ادو ضرب مثل فاستمعوا له ان لو تدعون من لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَطْلُقُ ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا أَلَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا وَقَدْرَهُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْمُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِذُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمُونَ هذا الرسول <سؤال> شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس نو سوہد آنند کیا بعد تَفرِْموا بالِلهِ هو وَمَوولكمُم فَنْعمل المَوول وَنمَ النَوفر